بوك تو أسغيم ذي أربع أربع وعشرون أربعة وعشرون بجيشة المواعيد المواعيد إحارت الأوتوبوس؟ هل قد فاتك الباص للتو؟ اف هل قدك الباستي ل ش لقد ظرتك نصفعة لقد تظرتك نصف سا ل تون ن ألا جد معك هاف جو لا جد مع هااتف جوال؟ تشتدل لديك بفعم هباء كن, كن دقيقاً في المرة القادمة بفعم أباء كح منت خذ سيارة أجر في المرة القادمة خذ سيارة أجر في المرة القادمة بفعم هباء كح منت خذ معك مظلت مطر في المرة القادمة خك مظلت مطر في المرة القادمةوي غ عط غ عط نجش هل سنلتقيقدم؟ هل سنلتقي غدا أني مائر مح أن الله يخل يسفني غد لا يسبني يسفني غدا لا يسبني أيم تخننت ماشه للصوفة شوع حكررض؟ هل قد خطط ل شيءئ في أطلة مهاية هذا الأسبوع هل قد خطت لل شيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع أيك كفااط ماشه أو قد سرط متعداً أو قد سرت متعداً أن مسيعة شيبجش بالصفوفها شووع؟ التقي في أطلة نهاية الأسبوع اح التقي في عطلة نهاية الأسبوع ن ب هل نقوم بها هل نقوم بها أ ن لح هل سافر إلى الشطاء؟ هل سافر إلى الشاط أاع ظيم هل سافر إلى الجبال؟ هل سافر إلى الجبال أن اصف طخ مع مد سأخذك من المكتب سأخذك من المكتب أن اصف؟ أطخ مع بايت سأخذك من المنزل سأخذك من المنزل أن صف أطخا مخنات أطبوس سأخذك من محطة البصات الحافات سأخذك من محطة الباسات.